فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا يُمَكِّنُ قَائِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ சுிமீசய குதிர் இன்னும் விஷிம் சாலகும் محمد والذي اوحينا اليك وما ورثنا به ابراهيم وموسى وع ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه قبر على المشركين ما تدعهم الي ஜத்தவி இழிமசய இழி இமீனிபோ கூ இல்ல நீ ما جاء امر العلم بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ அக் அமவில உ தூலி திலபை நூ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ அல்ல வயலி